إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفعوا فقد جاءكم الفك وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَخْذُلُونَ عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ طَغَوْا فِي السَّمَاءِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَائِدِ دَهَ اللهُ الصُمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لنداء الله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله لا يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وَتَكَافُ فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ قَاصِّر وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ